والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم, ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لا اصطفى مما يخلق ما يشاء الواحد القهار سبحانه هو الله الواحد القهار خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكْوِرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ يُكْوِرُ على النهار, ويكور النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَيَكْوِرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثم جَعَلَ مِنْهَا زوجا وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربك ربكم له الملك لا لا اله الا هو فان تصرفون ان تكفر فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ان تكفر فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكر يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم 121-إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون 122-إنه عليم بذات الصدو 123-وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ من قبل وَجَعَلَ لِلَّهِ أندادا وَجَعَلَ لِلَّهِ أندادا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعْ بكفرك قليلا انك من اصحاب النار اما من هو قال تانا الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اول الالباب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 يا عبادي والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانا ابو الله لهم البشره لهم البشره فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله لائكهم اولوا الالباب افمن حق عليه كلمه العذاب اف انت تنقذ من في النار افمن حق عليه كلمه العذاب اف تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف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 فسلكه يا نابي عفي الارض ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يُهَيِّجُهُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ من ذكر الله أولئك في ضلال مبين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 ومن يغلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا وجلا فيه شركاء متشاكسون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 لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا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 إن أرادني الله بضرر هل من كاشفت ضره أو أرادني برحمه هل من ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل اني عامل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 قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون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 اذا هم يستبشرون قل لله مفطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده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 مِنَ اللَّهِ مَا لَم يَكُون يَحتَسِبون وَبَدلَهُم مِنَ اللَّهِ مَا لَم يكُونوا يَحْتَسِبون وَبَدَالَهُم سَيئاتُ مَا كَسَبُوا وَحاقَ بِهِم ما كانَوا بِهِ يَسْتَهْزئُون فَإِذا مَسَّلإِسَ نَظُ دَعَانَ ثُمَّ إِذَا خُوِّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ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 126-أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كروة فأكون من المحسنين 127-بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها 128 قد جاءتك فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودا أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السود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 وَلا قد أُحِيَ إلَكَ وَإلَ الملينَ لقبلِلِكَ لإِن أشَكتَ لا يَحذق النَّ عملك لِن أشَكتَ لا يَحذَقَّ عملكَ وَل تكَّ مِنَخاصِرين بللهَا فَعبُدُ وَك مِن الشكرِرين وَماَا قدَدوا اللهَّه حَّ قَرِهِ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 121-ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 122-وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء وَجأَ بِنَّبينَ وَالشهَدَ وَقُضِيَ بَيَهُ بِالحَقِّ وَهُم لا يُظْلَون وَقضِيَ بَينَهُم بِالحَِّ وَهُم لا يُقْلَون وَفِيَتْ كلُلّ نَفْسَِّا عَمِلَ وَهُو أَلَمُ بِماَا يَفعلُون وَوسيقَ الذيينَ كَفَرون إ جَهَلون نَمَ زُمَرَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين قالوا بلا ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه نتز مرام حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم قبلتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد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 وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ لِنَتَبَوَّأَ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم